رايه التوحيد شط الغيهبا رايه التوحيد شط الغيهبا ادحر الليل وشعي كوكبا وانشر الحق بارجاء الدنا يقيض الشرق وحي المغربا يقيض الشرق وحي المغربا بدا هل غر من اهل التقاه ما لبس سيف ولا ليث كبا اطعموا حبه القلب ندى واسقوها أر... نن مخطبا والتوته وصانوا واقتدى الابن جدودا والاباء واقتدى الابن جدودا والاباء غايه توحيد شط الغيهب واتحر الليل وشعري كوكبا وانشر الحق بارجاء الدنا يَقِظِ الشرق وَأَهِلَّ الْمَغْرِبَا يَقِظِ الشَّرْقَ وَأَهِلَّ الْمَغْرِبَا أُمَّةٌ تُنْجِبُ فُرْسَانَ الْوغَى وَهُدَاةَ الْعَالَمِينَ النُّجَبَا كُلَّمَا حَامَتْ غَرَابِيبُ الْوَرَى زمجر السرج الخيل وهبوهبه هبه البركان يرق اللهبه هبه البركان يرم اللهبه راية توحيد شط الغيهب وادحر الليل وشع كوكبا وانشر الحق بارجاء الدنا ييقظ الشرق واحي المغربا ييقظ الشرق واحي المغربا لله الاسلام ام تنهض به فهو والله السبيل المختار مجدنا فيه وفيه يعز دونه نبغاثا خلبا نصعق الاعد اصعقا بالضوا ونداوي بالعوا بالوان ابان بالعوالي من أبا طاية التوحيد شرط الغيهبا واذحر الليل وشعع كوكبا وانشر الحق بأرجاء الدناء أيقظ الشرق وأحيي المغربا أيقظ الشرق وأحيي المغربا